السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزال علينا الحكيمة وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ومزيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم من كثيرا فهذا أيها الأخوة مجلس متجدد من أصل دين الإسلام العروة المسكية نسأل الله عز وجل أن وهو ولي الإسلام أن نستكن بالإسلام حتى نلقاه اتكلمنا عن أصل الدين والدليل على ان لا إله إلا الله هي الأصل الكبير وتكلمنا عن الفرق بين الأصل والاصول وتكلمنا عن ادله ذلك أيضا وبلغنا إلى تعريف أصل دين الإسلام واستدللنا عليه ما هو, معنى ما هو معنى لا إله إلا الله وهو عبادة الله وحده بلا شريك واشتمال الطاغوت وبغض المشركين وقلنا نعمت بقى الى تفسير هذه هذا هذا الاخر نعمت إلى تفسير هذا الاخر زي ما قلنا يا اخوانا المسألة مهمة. الموضوع مهم جدا احنا في منعطف طريق قوي جدا شديد جدا والكلام الان على الأصل يعني خلي بالك في مسألة يا نشو مسألة بقى, بقى فأي شيء ثاني كلام الآن على لا إله إلا الله فإذا لم نكن إيه ندرك معنى لا إله إلا الله والواجبات المطوبة مننا والتحكمة للتحصل من لدينا إيه لا إله إلا الله هيبقى خسران مبين لأنك حتختر لا إله إلا الله اللي هي مناطق الدين فتأمل في هذا المعنى جيدا عبادة الله قلنا العبادة كما قال شيخ ابن البيتايمية رحمه الله العبادة, العبادة هي, هي اسم جامع لكل ما يحبه الله يا باب من الأقوال والأفعال يبقى فكرة أنه يبقى عندك أن العبادة هي رقورة في فقط نحن عايزين بقى نغير زي مرتلك أن البعض يظن أن فرعون وامان وزوداما كانوا خاطئين أن جنودهم دو كانوا خاطئين عشان خاطر وهمان كان خاطئ عشان خاطئين بيعمدوا في العهد نقول لهم أنا إله يعمدوني ومتصور للعبادة نقول له أنت إله ونلحظ جدك طيب يهود والنصارى ربنا الله صلى الله اتخذوا الأحبار رغبان أليه أرباب من دون الله عز وجل عملوا إيه بقى ما عبدوش الأحبار رغبان أبدا وذلك السيد معدين بن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عبد منهم هو مفهوم العبادة ده إحنا ما خدناهمش أرباب يعني سجدنا لهم والركعنا لهم والأعمال لهم لا ما فيش كلام ده فتكلموا على أمر آخر وهو التشرية بقى. قالوا أليس قد أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فتبعتموهم أو فأطعتمو فقال له بلى فقال فتلك عباداتهم اياه وحياتي معنا ان شاء الله فمتكلم عن الصغود بقى وشكله ايه لكن خلي بقى لك ده صميم الدين يبقى مش معنى مش معنى العبادة هو ان كنت تركع وتصلي الزفنان لا تزدح لغير الله عبادة حب تقديم المحبة محبة احد غير الله عز وجل على الله عز وجل عبادة النذر لغير الله عبادة الذبح لغير الله عبادة الدعاء عبادة ها ولذلك, ولذلك ابن تيميه قال, قال اسم الجامع لكل ما يحبه الله لله كل ما جاء في الشريعة مما يحبه الله عز وجل فهو عبادة يتقرب بها إلى الله وكل ما جاء من نهي من الله عز وجل أحب منك أن تتركه فهو عبادة أيضا يتقرب بها إلى الله يبقى أنا ح Russell أمرت بالصلاة وأمرت بالتوحيد وأمرت بالذكاء وكذا إذا وجل أمرت أن نهيت أن أصلح لغير الله نهيت عن الذنا نهيت عن السرقه نهيت عن يبقى دي ايه عباده برضه الله يحب منك إذا نهاك أن ايه أن تنتهي لذلك الشاطبي رحمه الله في الموافقات الايه كل ما كان تحت قانون الشريعة فهو عبده فكنا التعريف ده ذكرناه في اللقاء اللي فات كل ما يدخل تحت قانون الشريعة فهو ايه فهو عبد طيب, طيب طبعا ابن القيم رحمه الله لما ذكر في المدارس العباده قال العبادة هي انما تكون باللسان وال, وال, وال والقلب واللسان والجوارح وده بقى تقرير لمذهب اهل السنه لتقرير لماذا اهل, أهل السنة قال ابن القائد رحمه الله قال فأصل العبادة محبة الله بل افراده بالمحبه وأن يكون الحب كله لله فلا يحب معه سواء وإنما يحب لأجله وفيه كما يحب انبياءه ورسله وملائكته وأولياءه فمحبتنا لهم من تمام محبته وليست محبة مع. كمحبة من يتخذ من دون الله أنداداً وحبونهم كحب. كحب رصوا يا إخوة الأصل إن, إن المحبة دي إنسان من النهاردة لما يلوثوا أفكارنا وضيعوا القواعد اللغة العربية مننا. لنا فبقت الناس متصورة إن العباء إن المحبة يقول لك أنت لازم تحب أم الله ففكر أنهم مجلوع المشاعر يعني أنا بحبوا كده أنا يعني إيه مين وبينه يعني ملطافة أنا رباني سبحانه تعالى أنا معجب فرصيني لا لا لا الموضوع مش كده موضوع العبادة دي اخواننا العبادة اصلوها الضل اصلوها الضل والخضوع عشان كده ابن الخير رحمه الله قال على العبادة بقى كونه العبادة التمام الحب مع تمام الضل او غاية الضل والتعظيم ولذلك قال الله عز وجل كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ونحببكم الله يبقى اصل العباء المحبه دي طاعه الطاعه ان انا اخضع لمن احب اخضع له خير زي لاصل المحبه ولذلك ارسل الله رسله فاذا خضعت لاحد ما هو استسلمت لاحد ما هو دي بذلك ومن كمامة الاستسلام له انه سحوال على لي اسمع كلام كلام, كلام. انا حبعدتك الرسل, الرسل الرسل دول اسمع كلامه كلام. اذا امروك لان كلام ده انا اللي ايضا اقول له حاضر أه أه خلاص ده اسمع كلام الرسل افعل كده حاضر خلاص اسمع أه كده واخد بالك من ده فكل ده فرع علي حتى مراتك اللي معك في البيت قال لك تزود وانا دعلت بينكم مودة فجعل فلا تقضل المرأة لا تضرب المرأة غير واجهة حقك لا تتجاوز حق اوما انا اقول لها انا بحبك وانا ببضركش بتجاوز معاك وأنا, وانا ببرك وانا بعمل ايه لان الله عز وجل سيدي عز وجل قال لي اعمل كذا فكل شيء هو عبادة عايزك تاخد ذلك من قبلة العبادة لان زي ما قلت لك قبل كده والله والله, والله ده بيستعجم على بعض المتصدرين للدعوة من زمان بيكلمك بمثال العبادة وهو متصور ان العباده دي بتكون فمش متصور ان العبادة الخضوع الى الله عز وجل ممكن يبقى تاني طب فلذلك لما يذكر الله يقول لك فرعون ومن وجدوا كانوا خاطئين يقول لك فرعون ومن كانوا كانوا خاطئين صحيح لكن غيرهم دول مش خاطئين ولا حاجه ليه لان دول فرعون دولت ووزيره ده بيعبدوه اه طب ايه معنى العباده بقى يا سيدي معنى العباده حضرتك خلال معنى القوس ده فخلوا بالكم يا اخوه عشان كده العباده اسم الجنه وقلت لك العباره بتاعه اا وزي ما اتفقنا يا اخوه ان احنا مفيش حاجه بنقولها الا بدليل عشان محدش يقول انت جاي من عندك ولا هقول لك اي حاجه في اتكن كده انا هقول لك وشرحها من برده من الولمان مش هانو انا انا ماليش دعوه انا بنقل لك قال حفظ حكم الحمد لله في السورة والوصول ثم العبادة هي اسم الجامعة لكل ما يرضي الاله وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة الخشوع وخشية جنابة الخضوع والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثه به سبحانه والذبح والنذر وغير ذلك فاسهم هديدة أوضح المس وغير ذلك ولذلك قال الحكم على طوله بعضها لغير الله شرك وذاك أقضح المناه وصرف بعضها لغير الله شرك وذلك اقبح المنافق فاتت بالك من ده بقى؟ من المثال الله عز وجل ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اشترها ثابت في السماء قلنا ان رحمه الله في كتاب في كتاب الايمان الاوسط قال ايه قال, قال الايمان كشجره جذروها هو اصل خلي بالك لو اتخبط شجرة كلها ولذلك ابن رجب رحمه الله قال واقتلاف المحرمات واقتلاف المحرمات وكذا هذا لا, لا, لا, لا يمنع اسم الاسلام وانما يمنع اسم الاسلام ان يلطعه كله لا يسرفع كله لك الله العافية ولذلك لما نأتي بها وحن عن الشرط الاكبر حنقول لك ابن زمائل هو ما يقابل من التوحيد يقابل اصل الدين ده شرط الاكبر بنقوده هو على طول فلسأ الله عز وجل خلي بالك من المسألة دي يبقى ال العباده بقى عايزين نتكلم عن العباده قلنا تعريف العباده وقلنا المره اللي فات عايزين نقول بعض المذاقات كده في الاقرار وكده لكن في الحقيقة انا رايت ان يخلصوا الدكتور الاول احنا ما حدش ده من عمره وخلينا نبلغ الكلام ده بقى انه ده تخبر علينا كلنا فابلكك هذا في هذه الفتن وبعدين نيجي للمسائل الايمانيه بعدين بقى. فنتكلم ان شاء الله بعد كده بما نخلص هذه الأصول نعمل زي لكده للعروة والدقة أو بقية للعروة والدقة مزاقات العروة والدقة آه نعم مزاقات العروة والدقة خلاص يا اخواني نتكلم زي بالإسهاد بس انا عيني عايز اقول لك بعض كلام جميل اول ابن وخير رحمه الله يقول في مدارج السالكين لا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين. احدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني الاخلاص للمعبود وهذا تحقيق اياك نعبد وانتم عارفين طبعا من زمان اهل اللغه علمونا شيخنا علمونا ان اياك نعبد ده هو اصلها نعبدك فتقدم المفهوم دي في, في الاول لي عشان فاضل الطقوس التغيب يبقى ايه اياك نعبد يعني زي زي ايه ااا يا نعبد؟ يعني أننا لا نعبد إلا أنت لا نعبد إلاك فهذا هو إيه؟ الشطر الأول ما لا نعبد إلاك ونكفر بمنسوات خلدينا لك الفيس وإحنا قولنا كلمة حنيف وهو عباءة أنا عاوزك تنجع الحلقات دي ده مستقبلك. مستقبلك. مستقبلك. مستقبلك مع الله مستقبلك أهو أنا بلغتك والله هو ما بلغتني خلص ده مستقبلك مع الله لو لقيت الله عز وجل بغير هذا الاصل تبقى ضعب انما كله عنده امل اذا كلام الشاطيني رحمه الله قال ان لا اله الا الله من فضل لا اله الا الله ان الانسان بيبقى في النار والعزو بالله ودخل بيطهر من جلوه في النار لكن بيبقى عنده بعض ترويح في النار لانه بيظن بيبقى عارف انه حيقلق من اكله انما اللي رحمه غلاء اله الا الله انسى مافيش خروج من جهنم خارج بيبقى الله العافيه فخلي بالك متابعة الرسول والثاني الإخلاص المعبود فيها في العبودية فهذا نعبد يقول والناس منقسمون بحسب هذين الأصدين ايضا إلى أربعة أحدها أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة وهم أهل اياك نعبد حقيقة الناس بقى اللي هم بيعبدوا الله عز وجل أهل اياك نعبد اللي هم عندهم إخلاص ومتابعه للرسول <تصفيق> الهم دولة أهل يا لعب الشيحة فأعمالهم كلها لله وأقوالهم لله وعطاؤهم لله ومنعهم لله وحبهم لله وبغضهم لله فمعاملتهم ظاهرا وباطنا بوجه الله وحده, وحده. لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا ولا ابتغاء الجاه عندهم ولا طلب المحمده والمنزله في قلوبهم ولا هربا من ذنبه بل قد عدوا الناس بمنزله اصحاب القبور لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نفورا خلي بالك الكلام بتاع دلوقتي ان احنا عندنا القمح بيجي من امريكا والحكايه ولو قلت شرع ربنا هيقول لك مفيش قمح والحصار بقى هو ده لك الدنيا في دماغك تعيب قوي قوي تعيب ان احنا نقول كده بعد ما اران الله عز وجل رؤوس عظيمه كانت كانت مش ممكن تسقط في تخيلنا وتصورنا أسقطها في اقل من طرفه العين وبعدين بعد ما تشوف الايه دي نعمل بقى عذاب بني صغير خرج وشاف فرعون بيغرق قدامه وبعدين في النهايه طلعوا يقولوا لا اله الا الله لا لا لا, لا. وال وال والمدح موجود دلوقتي ان انا ادخل الشيع على انقاد النبي عليه الصلاة والسلام وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام واصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ادخل على أنقاض ابو بكر وعمر وانا قلت لك قبل كده في الخطبه اللي فاتت في المسجد العزيز اسمها في الفيل الشيعي فاكرينها قلنا ان قلنا اصحاب الفيل بعض اهل التفسير قالوا ربنا نسب اصحاب الفيل للفيل ليه لانهم صاروا له اصحابا واخوان يعتمدون عليه وعاخذين النصر من منه ومن العمل منه قلنا ان في فيل شيعي دلوقتي بقى موجود نقول مفيش حد بيدينا الا يا رب و... والباقي ماده ضعيف وإحنا ب... بنتماثل ومشلقين فلازم بقى يخش المد مع الأسف الشديد إنه يقال آه... آه... مع الأسف الشديد إنه يقال إنه إحنا أول ما لقينا ان هم في إيران وبتاعه قلنا لا مش ممكن إيش الكلام ده شي علاء وقفنا وصدر لكن لا أنا سياح طب السياحة دي حلال حضرتك ولا ايه آه... هذا أمر نحن نأسف ولاسف ان انا أعرف في هذا المكية كثير. نقص هذا النكير على مشايخنا لكن هذا حق الله مش ممكن نجم. ولا بد مع توقيرنا لمشايخنا لكن إذا جاء حق الله لطاعة لمخصوص معضلات الخلف ده كلام ده يعني إيه؟ اللي جاين لك فيها حس فيها حس بقى حضرتك؟ ده حيقول لك الزنة دي أقول لك الجواز المتعة واللي الجواز المرأة زينية كلام ده حاج المتمر طبعا ان هو يتسوق مش واحدة وحده يعني مش مش عاهره ولا حاجه وبعدين وبعدين خلاص يتفضل بقى هبقى هنسى الشباب روحوا بقى المفروض ده فلوس وغنى بي بي علانه بيتقرب الى الله اقول لك الله ده كويس او دين شيء بس تغررونا بالناس بالطريقه دي ده طبعا ده لا يصح خلي, خلي بالك خلي بالك يا اخواننا اللي بقى ايه ان الانسان يعامل الناس اصحاب الكبور وانا مش عاوز ازود شويه شوية. لكن احنا بنقرا السيره ليه؟ السيره اتدونت ليه؟ مش لنا فيها العبرة. مش العلماء قالوا السيره دي هي خميرة في الستام. تنفيذ العمل في انه لما يبقى النبي على الصلاة والسلام ربط على برطة حضارين. في غازة الاحباب. فيما ذكر بعض اهل السير. ورابط حجرين اصحاب الربيط كل واحد حجرين ورابط حجرين حد ما سيدنا زبر قال رايت في وجهي ما لا صبر لي عليه كان وجهه بان عليه جوع شديد ومع ذلك ما قالش بقى والله طب خلاص احنا ممكن نرجع ورا خطوه ولا نعمل حاجه ابدا حشاو عليه الصلاه والسلام والكلام ده احنا كلمنا دي كتير مشتاق الى والكلام ده كتير ولله ثم للتاريخ ذكرت لك طرف منه فخلي بالك من المسائل دي العمل لأجل الناس وابتقاء الجاه والمنجلة عندهم وردائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف به ملبسة بل من جاهل لشأنهم وجاهل بربه على الزمان. المسألة ببساطة من من عمل عمل الأشخة كما هي فيه غيري تركت هو بعد قول له رايح ليه دول. اقول له رب الله سبحانه مشتعيبة. يقول له يعني ناخد منه انكتب حقرة. حقرة. اخي ديكت راحوا حسينًا رأيهم خلي رأيه. لبالا فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم ومن عرف الله اخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبهضه ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس اثر معاملة الله على معاملته وكذلك أعمالهم كلها أعمال مين؟ عمل الطبقة الأولى دي اللي هي قامت بحق إياها نعبد في الأطاعة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص العبودية لله عزوجل. يقول وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله ولما يحبه ويرضاه وهذا هو العمل الذي يقبل الذي لا يقبل الله من عامل سواه وهو الذي بلا عباد وهو الذي بلا عباده وهو الذي بلا عباده بالموت والحياه لاجله ليبلوكم الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ويجمع احييكم يجمع صناع العباد من من من ادوار خلق الخلق ليبلوا بكم عملا قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وجعل ما على الارض زينه لها ليختبرهم ايهم احسن عملا قال الفضيل بن هياج العمل الحسن هو اخلصه واصوبه هو قال يا أبا علي لا اخلصه واصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة قال ابن القيم وهذا هو المذكور في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه احدا وفي قوله ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن فلا يقبل الله من العمل الا ما كان خالصا لوجهه على متابعه أمره وما عدا ذلك فهو مركوز على عامله يرد عليه احوج ما هو إليه هباء منصور حيث جباء الجامعة ولا تكون مخلص مخلصه لله هي لا بقى منظور في يا اخوه لا باب مبسوطك عارف ضوء الشمس في ال... اللي كان بيخش من الشباك ده وإحنا صغيرين يفضل ننفخ فيه وثلاث حاجات كده اللي من الشباك ده ده بقى الحاجات خالص اللي الضوء دي كده من الشعاع داخل ده اباء منظور مش على غير تعرفوا عمرو بن عبيد احكم لكم دي الموضة ده عشان تعرف بس كيف يرد هذا العمل ما شاء الله العافية عمرو بن عبيد هو أمير المعتزل هو طبعا وصل ابن حصاب عمرو بن عبيد عمل إيه؟ قال فأنتوا عارفون من فينا بلد ملدتين وحاجات زي كده الشهد أن عمرو بن عبيد ده كان يخوانا عابدا مجتهدا في العبادة وكان زاهدا شديد الزهادة وكان أماراً بالمعروف نحاءاً عن المهم شايف, شايف الخط ولذلك لما تفتح كتاب الزهاد يقولك إيه يقولك الع... يقول على عمر الزهاد يقول العادي الزاهد المبتدع الضاب أبو جعفر المرحول يا إخوة كان بيقول من قال لي برأسيه هكذا قلت بالسيفة هكذا يعني انت فرصتك عليها. معي مرة واحدة, واحدة. وقال لي لا اقتر قد انت عارفين ابو جعفر المسوك كان قدل اتل عارف عمر بن عادي كان بيعمل ايه كان بيدخل عليه وقول له قول بجباب كفاش. ويأمره ينهاء بالشكل صعب في درجة انه <تصفيق> يدخل عليه مرة وامراه وانهاء ثم انترف فانبعث مع الحاجب كده قال له كل شوات فجيره فام ردها عليه قال له مش عايز منك حاجب ردها عليه فنظر اليه ابو جعفر وهو مولن وقال كلكم يمشي رواي، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عمار. شايف ازاي؟ عارف رجل ذا؟ اللي بالشكل ده؟ وبالهاي أدب؟ لما مات رأه بعضهم موسى خكردة، وقال كان قد جمع ستة ألوان من البلبل. ويا من تؤن أهل العلم زي أبي عمرو بن العلاء بن مضر الشهيل وغيره، ولمش <تصفيق> انتو وغدين بلتو يا خلال المثال دي لابد العمل ان يكون مخلصاً مخلصاً لله خواباً يعني على سنة المرية عليه الصلاة احنا طبعاً بنتكلم على قديم شق العبادة يبقى لابد ان يكون أن يكون العمل خواباً لله عز وجل عبادة الله وحده بلا شريك خليها عندك كده في في رأسك وبعدين ناخد الشرك الثاني ان شاء الله عز وجل وهو أو نكمل شيئا في العجابة وبعدين ناخد بقى الشرك الثاني بأكثر بلا شريك الضابط ده نتكلم عن الشرك الأكبر والذي من مساربي ومسالكي إليه هو الطهور هو. نسأل الله عز وجل <تصفيق> العافية أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم بمن إذا زعي بذر وإذا أنه ينتهى وعقلنا فيه فهذا في نفقد وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.